اَمَّا مُنَاعِلَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَا يَنْتَهِي مَا عَنكُمْ إِلَيَّ وَمَنْ أَفْدَكُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا فما لكم أَفَوَيَدُونَ أَنْ تَفْهَمُوا مَا قَوْلُ اللَّهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ 1 2 3 4 5 6 أبابن تنبذ من غم أوليه